بوك تو شيفعيم وشمونة ثمانية وسبعون ثمانية وسبعون شموت توار أخات الصفات واحد الصفات واحد إشا <الصفيق> زكنا اة كبيرة الصن امراءة الصن ش امرأة سة امراء سة امرأة فضية امراء فضول مخاء سييارة جديدة سيرة جديدة مخسييارة سرعة سيرة سرعة م نسييارة مريحةسيرة محةسم ثوب أزرق, أزرق ثملا أدماء ثوب أحمر, أحمر ثملا يغكا ثوب أخضر تيك شحور شنطة يد سوداء تيك حم شنطة يد بنية شنطة يد بنية تيك لفان شنطة يد بيضاء شنطة يد بيضاء أنشيم نحمدين ناس لطفاء ن طفاء أم من مم ناسذبون نذبون أ الشم مع ييم ناس مهم ن مهم يم تظم أطفال محببون فال محون م ح فيم ف وقون فال وقون م من مم طف مون فال مون